Fifty Languages olarak, da니까, وجود رغبه اهم كافي لدينا الرغبه لدينا الرغبه ذا كافي ليس لدينا رغبه ليس لدينا رغبه فظاما الاحساس بالخوف الاحساس بالخوف فظاما أشعر بالخوف. أشعر بالخوف. ذنفوا ما لا أشعر بالخوف. لا أشعر بالخوف. أخي كرونو توفر الوقت. توفر الوقت. أخي كرونو لديه وقت. لديه وقت wenn ich ليس لديه وقت ليس لديه وقت فارييما الشعور بالملل الشعور بالملل فاريته هي تشعر بالملل هي تشعر بالملل ذا فاريته هي لا تشعر بالملل, هي لا تشعر بالملل. الشعور بالجوع αισθάνεται μελαγχολία. Με هل انتم غير جوعه؟ ذيبساو الشعور بالعطش الشعور بالعطش ذيبسانه هم عطشى هم عطشى when ذيبسانه هم غير عطشى هم غير عطشى